حرب على شط بغدادي حرب على بغدادي تكفوني روحوا بنا صوبه تكفوني روحوا بنا يلا على القار تكفون روحوا بنا صوبه تكفوني روحوا صوبة. عالبي عالبي علي رقم جنسي عن النبي علي Ji فوق talalala, Allah wa Ana al-ghabda al-ihabi, Allah wa Ana al-ghabda al-ihabi, Allah al-arbi, Ji foge al-aktabi, Allah al-arbi, Ji foge